وهذه الكلمة ان شاء الله ستجد عدران صاغية من الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى وقبول اذكر ان هنا الان سنأخذ بعض المداخلات والاسئلة من الاخوة في الغرفة ومن لديه سؤال يرسل الاخ الكريم <تصفيق> نصير آل البيت الاخ الكريم فراج المتيري يرسله الاخ الخاص وهو ان شاء الله يوضح بمشاعة الله عز وجل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 بارك الله فيك يا شيخنا الكريم والأنا إن شاء الله سنأخذ مشاركة أو سؤال من غرفة سردابنا جهان السفنا وبعدها ستكون مشاركة أخرى من من اللقاء هنا في مكان الاجتماع فسيكون إن شاء الله السؤال مرة عند الأخوة ومرة هنا بمشيئة الله عزوجل تفضل أخي دسارا بارك الله فيك نسمع سؤال لديكم ويجيب الشيخ إن شاء الله تفضل أخي دسارا عاش ولد الشؤون عثمان يا ولد الشؤون نقة المائك بارك الله فيكم نقة المائك احسن لكم تفضل أخوي ابن لماسي المائك لك بارك الله فيك أخوي ابن لماسي السؤال لك على المايك اخواني في حقيقة الاسئلة في الخاص كثيرة جدا وسأختار منها ما يناسب المقام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 فا أريد أن نختصر انتهينا من اللي عندنا عدد طو... والشيخ ولا طويل. فأتمنى هذا اقتراح مجرد اقتراح والأمر عندكم. تفضل خويا الماسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخوان جميعا وحي الله شيخنا الكريم وبارك فيك ونفع بك شيخنا الكريم عثمان الخميس.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 بالمفهوم الـ الـ الاثنى عشري ما هي الحكمة والغاية للإمام الغائب المفهوم الاثنى عشري وما هو أفضل اسلوب لدعوة الشيعة الإمامية بارك الله فيك وحسن إليك وجزاكم الله كل خير وعذرا على الإطالة تفضلوا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المايك مباشرة لكم تفضلوا الشيخنا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 فاضل الشيخ ما لكم طيب والالشكال ال ولا زال مستمر يا إخوان، لا زال الاشكال مستمر، لا زال الاشكال مستمر. طيب، مو مشكلة، مو مشكلة، إن شاء الله يرجع، إن شاء الله يرجع، إن شاء الله يرجع، إن شاء الله عز وجل. ما زلنا إخواني في حوار مع شيخنا الجليل الشيخ بن محمد.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 عقائد البداء الغيبة الرجاء الإمام العسمة هل لهم سلف في ذلك؟ لعل المايك كيدا هو موجود إبراهيم عطني رقم واحد لا يزاك الجنة إبى الشيخ يسمعني السؤال الذي طرح قبل قليل وكرر الأخ والسارح على قضية العقيدة البداء والرجع من أين جاء بها الرافضة هذا السؤال الذي طرحه الأخه قبل انقطاع. اذكر بنقطة مهمة اخي ابن سارة بارك الله فيك بالنسبة للمخالفين لو تأخذ سيلتهم مكتوبة حتى نعطيهم المجال في السؤال تحضر شيخ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للبداء عقيدة البداء من اخبث عقائد الشيعة ومن اشدها كفرا وذلك انه من هذه العقيدة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 ولذلك اضطر إلى أن يغير حكمه الأول وهذا من أشد الكفر والعياذ بالله وكان أهل العلم من السلف سابقا يتكلمون عن كفري وزندقتي غلاة الجهمية الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى العلم السابق وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالي يقول ناظروهم في العلم فإن أثبتوه خصموا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 وكما ذكرت للأخ بسارة بارك الله فيه أتمنى أسئلة المخالفين أن تقدم لكن مكتوبه حينما قبل بعد قليل السامة شيخ سؤال مهدي يقول كان سؤال الأخ الذي قبل قليل مداخلته حول قضية ما الحكمة من وجوده أو من هذا القبيل أو من غيبته أو من مالك نعم مالك نعم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 وهو أنه ولد بعد وفاة أبيه ولكن هناك روايات عندهم طبعا ما احتاج أن يقول روايات مكذوبة لأن كل روايات مكذوبة هذا الأصل عندنا ولكن عندهم روايات أنه ولد في حياة أبيه المهدي يقول أنه ولد في حياة أبيه ولأن نعم نعم ها وذلك الاختلاف في ولادته على ثم... أكثر من ثمانية أقوال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 أنه يقول ابني هذا يعني هو القائم بعدي وكذا، صلع لكن صلع نعم، وأنه صلى على أبيه، لكن على كل حال ما يحتاجون لهذا أنه يعني إذا كان كما قلنا قبل قليل نور الطبرسي وجد روايات في القرن الرابع عشر، فأدخلها من ضمنها يعني أنهم يعني يؤلفون أمثال هذه الروايات ولا يعجزون عن ذلك، على كل حال هذا هذا الإشكال.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 هل هذا المهدي الذي يزعمون انه حي وانه موجود هل هو متزوج او غير متزوج واذا كان متزوجا هل زوجته معمرة مثله او غير معمرة وهل له اولاد وهل اولاده معمرون يعني المعلوم عندنا الان في المئة سنة ثلاثة اجيال فاذا كان هو الان من سنة 260 مختفي طيب نحن الآن 1170 سنة تقريبا ف1170 سنة يعني كل وكل مئة سنة ثلاثة أجيال ثلاثة في دعش ثلاثة وثلاثون جيل والسبع سنة جيلان جيلان ونصف ما فوت لهم شيء، طيب جيلان ونصف فخمسة وثلاثين جيل ونصف خمسة وثلاثين جيل ونصف, وثلاثين جيل ونصف أين هؤلاء يعني هل هم موجودون او غير موجودين هذه لان ينسب الى العقم او ينسب الى ترك السنة بعدم الزواج هل يشتهي النساء او لا يشتهي النساء يعني كل هذه اسئلة يعني تطرح يعني واذاك بعضهم اجاب قال نعم هو موجود عند اسر كبير جدا في الجزيرة الخضراء ولا ولاحد يطلع عليهم يعيشون هناك ومستقرون وكذا وهذه من المصائب حقيقة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 أنا أول شيء احتجز يا أخو إبراهيم على عنا الأخوان اللي عندكم وتره الأسرة أخو لا سيف اليتيم أنتم مع الشيخ وبتعشون وياه وبتلعبون وياه يعني عطوا مزينا الله يجزاكم خير. آتلو أخوان على عام بارك الله فيكم. أنتم مع الشيخ إن شاء الله نأكل ليل طويل معاكم بارك الله فيكم. فلا تفطن سؤالكم سؤالنا هذا غد صراحة. الأمن الوقت الوقت عندكم طويل بارك الله فيكم. كلت الجو على الأخوان. ترى وليترى هده انت العمم يعني طيب في سؤال موجه للشيخ عن طريق الخاص يقول السؤال إلا هذا تخمان بس عشان إلا هذا أكد علي لماذا لا يدرس القرآن في الحيزات لماذا لا يدرس القرآن في حيزات يعني الرافضة بينما نجد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والجبل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 السواطين الان الاخبر يصار ويذكر ان العدل قامت عليه السماء والارض تفضل نسمع السؤال الذي لديك بارك الله فيك الله هيه <تصفيق> عندك ارقاب الشيخ عثمان وما يقول شيخنا الاخوان محتاجين يعني الاخوان جنبك يا شيخ ويسألونك في كل وقت حين نقول الاخوان يقدمون اللي عندنا هنا بارك الله فيك في واحد اثنين عشري مقدمة واحد اثنين ثلاثة موجود ارفع يدك عشان نرفع عندك النقطة اخواني اللي يشوف ايه يرفع عنا النقطة احسن الله اليكم الابن عشري احسن الله اليكم رفعت عنا النقطة تفضل المايك لكه تفضل المايك لك ثمان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 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بدى الله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له وعد كذلك صحيح الإسناد آآ آآ آآ عنه عن أحمد بن الحسين بن علي عن طبال عن داود بن فرقد عن عمرو بن عثمان الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله لم يبدو له من جهل وأعذاد كثيرة جدا تكاد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 وكان يلقب بأبي عبد الله أو يكن بأبي عبد الله قبل ان يتزوج كان كالإمام أحمد كان يلقب بأبي عبد الله قبل ان يتزوج ولده الكبير صالح وليس عبد الله وكذلك جعفر ولده الكبير اسماعيل وليس عبد الله وعندكم الرواية تقول إن الإمامة في الولد الأكبر من ولد الإمام فتكون الإمامة في اسماعيل وليست في موسى فضل عن جعفر فالقصد أنه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 على كل حال هناك رواية عجيبة جدا وأنا حقيقة استغربت منها ما كنت تتوقع أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة يقولون أن الله تعالى لما صنع أن الله تعالى لما صنع مع معاوية ما صنع بدل الله فعلى أن لا وجع الوصية والإمامة إلا في عقب الحسين عليه السلام وأيضا في مورد آخر أن الله تبارك وتعالى لما صنع عفوة دقيقة أن الله تعالى لما صنع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 حقيقة يعني طلب جيد هذا فعلا يعني إذا كان خائف من عباسين لا يوجد عباسين الآن وتوجد الحكومات الآن كما يسمونها ديمقراطية طيب والإنسان يستطيع يتحدث ما شاء الله لو ادعى رجل نبوة ما حد يصنع له شيئا فكيف لو خرج المهدي يريد الإصلاح ويريد سعادة الناس فلن يعارضه أحد نعم بارك الله فيك يا شيخنا الكريم والآن سيمتقل لللاقط لكن قبل ذلك نذكر بأن الصدر آية الله الصدر ذكر أن المخابرات الأمريكية ترحف وأن البنتاجون أقام حرب عالمية ثالثة من أجل منع خروجه فهذه من المفارقات تفضل أخي كريم بسارة هذا السؤال الأخير عندك بعد إن شاء الله نختم تفضل أخي كريم يا دو فينسكتاهس طيب عندي يعني عدد كبير من الاخوان يريدون ان يطرحوا اسئله اخونا بنصر موجود اخونا بنصر هاتوا رقم 1 بارك الله فيك يا اخوان ارفعوا تعرفون من الاخوان في كثير من الاخوان منقطين من ومعروفين ارفع يا جماعه ارفع الاخوان كثير من الاخوان المعروفين منقطين بارك الله فيكم تفضل يا اخونا ابو نصر لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أشكر كيف ركريم على تقديمي وأنا كان يعني مدخلتي في مسألة المهدي وغيبته وخوفه من سطوة الخليفة العباسي وجدنا يا إخوة في تراجم الشيعة والسنة أنهم يذكرون مسألة قتل الشلمغاني هذا الذي ادعى الألوهية ومن ترجمته كذلك وجدنا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 حي الله أبا أحمد السلام عليكم الله. حقيقة يعني من زمان ما سمعت هذا الصوت ما نقال كروان لكن صوته خلص. من زمان ما سمعناه وحياك الله أبا أحمد وأنا صراحة سعيد جدا أن يسمعوا صوتك وعلى كل حال بالنسبة لما يقع الآن في إيران فهذا كان كنت أقوله منذ زمن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 يعني الحق ويبطل فعل هؤلاء المعممين وتضليلهم للناس ودجلهم وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى وإنسا الله تبارك وتعالى أن يحقنا الدماء وأن ينهي هذه الحقبة السيئة حقيقة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد. بارك الله فيك يا شيخنا أثمار خميس. والبارك الله فيك شيخنا محمد البراك. وجميع الأخوة كلهم بسم يا في هذا اللقاء المبارك الذي والله الحمد جمع هذه الكوكبة ال التي بدأت وترزق ونجزك على الله أحد. وأين الأخوة في غرفة استرداد منهج أهل السنة. أسال الله سبحانه وتعالى نجزيكم خير الجزاء، أسال الله سبحانه وتعالى أن نجمعنا وإياكم في جنات النعيم تحت ظل عرشه، وأسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصبر والحكمة في الدعوة، وأسال الله سبحانه وتعالى أن يهدي على أيدينا. بارك الله في الجميع واتمنى إن شاء الله أن يكون هناك لقاء آخر كما وعدنا الشيخ الثمان الخميس وسيرد تبلث من شيخ الله عزوجل نعتذر أيضا للأخوة في الغرفة السرداب عن عدم التمكن من الإجابة على جميع الأسئلة. لأن الوقت لا يسمح وحياكم الله وبارك الله فيكم وانا ايضا ندعو عموما استودعكم الله وكنت اريد ان اكمل الدعوة للعشاء ادعوكم جميعا لكن سبقني هذا الذي قفز يبدو انه لم ما يملك بطاق الدعوة طيب حياكم الله جميعا السلام عليكم